بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفرون وكانوا مسلمين ذرهم يأكنوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزن عليه الذكر إنك لمجنون لَوْ مَأْتِيَنَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِن كُنتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ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 وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأهمتنا فيها من كل شيء موزون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 فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبنيس أباء أن يكون مع الساجدين قال يا إبني سمانك ألا تكون مع الساجئين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صنصال من حمأ مسنون قال فأخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين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 إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صيغة علي مستقيم إن عبادني سلك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهلن من موعدهم أجمعين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 متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبي عبادين أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم.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 قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا أَن آل نَّنُوطَ إِن لَّمْ نَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ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 وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيف فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عانيها سافنها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسّمين، وإنها لم سبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، فاتقمنا منهم، وإنه مال بإمام مبين. وَلَنَقْدَكَ كَمَا أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَأَتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَأَنَّهُمْ هُمْ فِي نَقْلٍ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فأخذتهم الصيحة مسبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة نآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم